بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُم تُؤْمِنُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ثاني فجل كل واحد منه ما مئة جلد ولا تأخذكم فتنفي دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلَيَشْهَذَنَّ عَذَابَ الْحَمِيمِ مِنَ الْمَاءِ الذان لا يَنكحون إلا زانيتا أو مشركتا والزانية لا ينكحها إلا وحرم ذلك على المؤمنين والذين في ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوه <تصفيق> مانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لَا نَارَ لَوِ نَتَ عُ مِ بَ دِ ذَا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فسهادة أعذي Pecha a tuအ aအ والخامسة أن لأنة الله عليه إن كان من الكاذبين فَيَذْكُرُونَ أَن لَّوَا بَأَنْتَ شَهِدَ أَن بَ Surah Al-Fatihah وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شر لكم. بلغ غير الكب بكل والذي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُ لَهُ عَذَابٌ أولا إذ سمعتموه وَالْمُؤْمِنَاتُ المؤمنون gesù ワンtan ايها الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وإن وُلِّ فَقُلْ اللَّهُ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل رسول الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأ لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا أَنَا تحبون أن يغفر الله لكم والله وفور رحيم إِنَّ الذين يرمون المحر صناة الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة get what هُمْ مَغْفِرُ الطَّوَّارِزْ قَنِيب يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها وإلا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكنة فيها. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ولقد مكناكم بما وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْبُضْنَ مِنْ أَبْصَارِ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ فُرُودَهُنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُودَهُنَّ ولا وَبِدِينِ نَزِنا تَوَنَّا إِلَّا مَا هُوَ اضربنا بخوم الجن على جيود ولا يبدي زينتهن إلا لبولت الجن أو آبا. É o او بني اخواتنا ان نساءنا او ما أو التابعين غير أولي الإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على Wala ya rebe na vi au tulinna وانت بو وَأَنْكِعُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِعِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ والله وليستعفف الذين لا يجذون نكاحا حتى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 وَآتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ على البواي إن أرادنا تعطن لتبته عرض الحياة الدنيا ومن Er فإن الله من nam وَرَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ٱهْتَدُوا وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن وَمَنْ يُضْلَلِ الْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دليون يوقض من شجرة مباركة شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غرب يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذ. غَرَ فيها اسمه يُسَبِّحُ لَهُ فيها يُسَبِّحُ لَهُ فيها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 وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما أملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه رمآن ما ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيوصات هُوَ الْقَضَّى عَلِيمٌ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُ علون والذي لا يملك وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم وَنَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ بِهِ مَن يَشَاءُ ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقي يذهب Donc إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من قريب ويقولون آمنا بالله وبر رسول وأفانا ثم يتولى فريق منهم من بعد وَمَا أُولَٰئِكَ الْكافِرُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَعَصَىٰ وَسُبْحَانَ رَبِّكَ مَا يَنبَغِي وَإِن يَكُلْ لَهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِمُ الْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِرْتَابُوا أَمْ خَفُونَ أَن يَعِيفَ اللهُ عَلَيْمُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم إذا دعوا الله. ورسولي ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا accolades And those who يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ commit to Allah فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا لَإِنَّ أَمْوَاتَ غُبْ لا يَخْرُجُنَ قُلْ لا تُقْسِمُ الطَّعَةَ الله خبير بما تمرون قل أطيع الله وأطيع الرسول اِنْ تَعْنُهُ فَإِنَّمَا وَإِنْ تُطِيعُهُ تَهْتَدُ وَمَا غَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وعد الله الذين آمنوا منكم قب وعمل الصالحين لا يخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم لا يرتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى Ya wudunanil ayusirkunabi say وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا وَلَا تَوَآتُوا كاتاب وافي و لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا الذين ملكت فَوْقَ والذين لم وَلَا تَجْهَرُوا والذين لم يبلغوا العلم منكم ثلاث مرات vim quando falei til falei o inação bom nasia vem com minau atio ثلاث أوراة لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بار قو على لكم بحبكم على باب تبارك يا ابن نور وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْأُولُومُ فَلْيَسْتَذِنُوكَ مَنْ تَذَمَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذلك يبين الله لكم آيات والله عليم حكيم Surah al My name. وَإِن يَسْتَعْفِفْ نَخِيرٌ لَهُ وَمَا هُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ليس على الأعماع ولا على الأرج حرج ولا Wa la Oh boy yo. Oh. I Let's فإذا دخلتم بُيُوتًا فسلموا على أنفسكم تعيئة من عند الله مباكة طيبة كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسله واذا كانوا معه وَإِذَا كانوا معه على أمر جامع لم يذهب حتى إن الذين يتأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله لا تجعلوا دعا Amen.